كتبة 2. 45. خمسة وأربعون. خمسة وأربعون. سينما ذا. في السينما. في السينما. سينما يجتمع يستيوروس. نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب إلى السينما بوغن جزا بير فيلم اوينيار اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد فيلم شوك يني الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما كاسا نرده؟ أين شباك التذاكر؟ أين شبكة التذاكر؟ هل بعشرة لاروار ما؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد خالية؟ بلي بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Gösteri ne zaman başlıyor? Mété yıbdağıl Gırd? Mété Film ne kadar sürüyor? Küm yedumul Film? Film? Bilet rezerve edilebiliyor mu? Hel Yümkünu Hajüz Tazaiker? Hel Yümkün Hajüz Tazaiker? <بن أركض أترمك استيورم> أريد أن أجلس في الخلف. <بن أين دا أترمك استيورم> أريد أن أجلس في الخلف. أريد أجلس في الأمام. أريد أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. فيلم هيجانليد. كان الفيلم مثيراً. كان الفيلم مثيراً. فيلم سكوت ديلد. دي. لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملاً. أما فيلم الرومانة، دهار ايهيد. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. مزي نصلدة؟ كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ İngilizce alt yazı var mıydı? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.di'yi ziyaret edin.